بوك تو <سلام> تتريش ثلاثة <أس> وثلاثون ثلاثة وثلاثون ريل ستيشوني في محطة القطار <مز> أعض أعض في محطة القطار بارلين جونو باروبورتي ترين كوخوناتش؟ متى يسافر القطار التالي الى برلين متى يسافر القطار التالي الى برلين متى يسافر القطار التالي الى باريس متى يسافر القطار التالي الى باريس لندن الى متى يسافر القطار التالي إلى لندن متى يسافر القطار التالي الى لندن ورسار جونو في أي ساعه يسافر القطار الى وارسو في أي ساعه يسافر القطار إلى وارسو في أي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم في اي ساعه يسافر القطار الى في أي ساعه يسافر القطار إلى بودابست في اي ساعه يسافر القطار الى بودابست আমার মাদ্রিদের একটি আমার একটি আমার বার্নের জন্য একটি ট্রেন ভিয়েনাতে কখন পৌঁছাবে ট্রেন মস্কোতে ইমস্টার আমাকে কি ট্রেন বদল করতে হবে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 هل توجد عربات نوم بالقطار؟ أمار براسلس جابار جونو اكتي تيكت جاي من فضلك تذكرة الذهاب فقط إلى بروكسل من فضلك تذكرة الذهاب فقط إلى بروكسل أمار كوبين هيجن تيك فيربار جونو اكتا تيكت جاي من فضلك تذكره ذهاب وعوده إلى كوبنهاجن من فضلك تذكره ذهاب وعوده الى كوبنهاجن <تصفيق> بكم السرير في عربة النوم بكم السرير في عربه النوم